مع كتابه مصباح الظلام وقفنا عند قوله رحمه الله فصل وهو ينقل عنه عثمان المنصور في اعتراضاته على بعض الانواع التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في رسالته للشريف لما سئل عن على اي شيء تكفر وكذلك تقات على القتال والتكفير قال المعترض ثم قال في جوابه النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين ان عرف التوحيد ونقيضه ولكنه تبين في سب دين الرسول مع اعدائه انه عامل به وتبين في مدح دين اهل الكويت وفضلهم على من وحد الله فهذا اعظم من الاول كفرا تبين له ماذا التوحيد والشرك وفيه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قد عرفنا ما يتعلق به المعرفه فلما جاءهم اي اليهود ما عرفوا هو النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه او لا نعم بقلوبهم هل هذه المعرفه كافيه جاوبوا لا وان كانت معرفه وان كانت معرفه الا ان المعرفه الفطريه او المعرفه اللغويه لا تكفي لابد من معرفه شرعيه وضابطها ان تلزم العمل قياد الالتزام والمعرفه القلبيه تستلزم عمل القلب وعمل القلب يستلزم عمل الجوارح فاذا كان كذلك فهي معرفه شرعيه والا لا لا عبره بها قال وهو ممن قال الله فيهم هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله من النوع الثاني ممن قال الله فيهم وان نقثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاطعوا ائمه الكفر كانه يعترض على الشيخ انه جعله من هذا القسم الذي يجب قتاله قال المعترض انتهى كلامه بحروفه يعني كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى فاستيقظ ايها المخاطب ارشدك الله لسبيله المستقيم وانظر الى هذا الكلام الثقيل بقلب واع فهم كيف هذا الذي هو وصف بما يذكر يسب دينا قد عرفه وهو عامل به فيه ركاكه ولعل ماذا كما في النسخه الاولى بدون لفظ هو كيف هذا الذي وصف يعني وصفه على حذف الهاء هذا ممكن محتمل ان اذا هو اثباتها يستلزم ان يكون وصفا ليس فعلا انما مصدرا وصفا الذي هو وصفا بما بما يذكره ايندين يكون فيه شيء من الركاكه قال يسب دينا قد عرفه وهو عامل به يعني لم لم يتصور ان يسب الدين وهو يعمل به هل يرتمعان عنده لا يرتمعان ثم ينزل عليه هذا الرجل هذه الايه التي نزلت في اهل الكتاب من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وصفته فانزل هذا الرجل نفسه بمنزلته منزله النبي صلى الله عليه وسلم وكابر بذلك على الغوغاء العوام وسفك الدماء ونهب بذلك الاموال على ذلك والایه الاخرى نزلت في صناديد قريش على الصحيح من قول المفسرين كابن عباس رضي الله عنهما وهم الذين هموا باخراج الرسول صلى الله عليه وسلم باجتماعهم على ذلك في دار الندوه ونزل الكلام للمعترض ثم قال تعالى وهم بداوكم اول مره بقتالهم يوم بدر وقيل قضيه خزع فهاؤلاء همم باخراج الرسول بنطق القران المجيد والذين وصفهم هذا الرجل يعني الذين كفرهم الشيخ محمد رحمه الله لا مقارنه بينهم وبين اولئك هؤلاء هم باخراج الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ماذا قالوا لا اله الا الله وصوا وصاموا حب النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره فرق او لا عنده فرق لان الميزان هو حدود هذه الاعمال الظاهره ولو ورد الشرك الاكبر هذا الميزان عند عثمان ابن منصور قال فهؤلاء هم باخراج الرسول بنطق القران المجيد والذين وصفهم هذا الرجل كفرهم وعظم كفرهم لو راوا الرسول صلى الله عليه وسلم لوقوه بانفسهم لوقوه بفتح القاف وقا يقي هنذا يكون ماذا؟ باسم مصطفى مصطفونا قال وعظم كفرهم لو راوا الرسول صلى الله عليه وسلم لوقوه بانفسهم ولم يرفعوا اليه ابصارهم تعظيما له بابي هو وامي ونفسي ولا بذلوا له ما بايديهم ثم ان هذا الرجل جعل اهل الكويت الذين سيد المساجد والمنار لداع الفلاح وأظهروا شعائر الإسلام وبذلوا أموالهم على ذلك واجتهدوا في المحافظة على أعمال الخير طلبا لما عند الله تعالى كالذين نزلت فيهم هذه الآيات بل كفر من ودهم وأثنى عليهم فضل عن تكفيرهم فأي تكفير للأمة المحمدية أبلغ من هذا إذ أهل الكويت من عرض هذه الأمة أهل القبلة المحمدية الإبراهيمية يعني جزء ويا سبحان الله فأين الأمة فأين الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس يعني لو زالت الكويت ذهبت الأمة لو فعلوا ما فعلوا من المكفرات فكفروا حليد زالت الأمة لأنه كفرهم هو ما كفر هكذا أهل الكويت وإنما كفر من عبد الأشقر وكان معروفا لذاك قال فأين الأمة؟ التي هي خير امه اخرجت للناس ايراها هذا الرجل وهو واتباعه الذين حجروا الواسع واين دين الله الظاهر المستقيم قبل هذا الرجل اين هو الذي يزعم انه اظهره للناس افلا يستحي القابل لهذا الكلام دون القائل انتهى كلام المعترض بحروفه كما ترى فيه ماذا فيه ركاكه وفيه اكاذيب والجواب أن يقال هذا النقل اعتراه من التحريف والكذب ما اعترى غيره والمحفوظ عن الشيخ رحمه الله أنه قال وتبين في مدح من عبد يوسف والأشغر مدح المشركين يعني هل يذين يكفر أو لا يكفر يكفر إذن مناط التكفير عند الشيخ رحمه تعالى في وجود الشرك ذاته قال وتبين في مدح من عبد يوسف والأشغر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت والأشغر من اهل الكويت وفضلهم على من وحد الله تعالى وترك الشرك افضلهم يعني قدم المشركين على من وحد وترك الشرك هذا مشرك او لا هذا مشرك لا شك هو كافر حنيدي سواء كان من اهل الكويت او كان من غيرهم العبره بماذا العبره ومناط الحكم ما يتعلق به وهو وجود هذا الوصف فمتى ما وجد هذا الوصف الذي هو مناط التكفير فتم الحكم كان من الكويت من اهل العراق ومن غيرهم لا اشكال في العبره بماذا العبره بي بعبادتي غير الله تعالى متى ما عبدوا القبر وتعلقوا بالميت واستغاثوا به وذبحوا ونذروا فثم حكم الله تعالى وهو الكفر ولا علاقه لي كوني في بلد كذا او بلد كذا قال وعباره الشيخ وتبين في مدح من عبد يوسف ولا اشغر ومن عبد ابي علي والخضر من اهل الكويت وفضلهم فضل المشركين هؤلاء الذين عبدوا غير الله تعالى على من وحد الله تعالى وترك الشرك على من وحد الله تعالى وترك الشرك قال المعترض غير هذا وقال تبين في مدح ديني اهل الكويت عمم من اجل التلبيس والتدليس وفرق بين العبارتين فان من عبد يوسف ومن عبد ابي علي والخضر من اهل الكويت او غيرهم مع معرفته لدين الرسول ومثبت له لا يستريم مسلم في كفره وردته هذا لا شك فيه وليست العبره بكونه من اهل الكويت او من غيرها بخلاف ما لو قال ما زعمه المعترض يعني على دين اهل الكويت وفيهم من هو من اهل التوحيد فلا يعمم الشيخ رحمه الله تعالى كما مر مرارا انه لا يطلق الوصف هكذا اهل الكويت كلهم كفار هذا ليس من منهج الشيخ رحمه الله تعالى وانما يعلق الحكم على ماذا على من فعل الشيء فمن عبد مثلا كما قالهنا ابو علي من اهل الكويت فهو مشرك كافر مبتعد عن السلامه واما من لم يعبد يبقى على الاصل انت ممسك بالاسلام فهو فهو مسلم وهذا الحذف والتحريف موروث عن اليهود كما فعل ابن سوريا لما اخفى ايه الرجم وكتمها وقد ذكر تعالى انه جعلهم كذلك محرفين يعني اليهود ولعنه وجعل قلوبهم قاسيه بنقضهم الميثاق والعهده الذي أخذه عليهم على أيدي رسله وأنبيائهم قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم اجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه إما تحريفا لوظيا وإما تحريفا معنويا والثاني هو الأكثر والغالب والأول قد يوجد لكنه قليل يعني يبدل حرفا بحرفا أو كلمة بي بكلمة وهذا موجود قال قال يحدفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكر به ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا الايه اذا عرفت ذلك فكلام شيخنا في غايه الوضوح والظهور ودليله دال على هذا فان قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نص على تكفير هذا النوع الذي ذكره الشيخ وهو اي هذا النوع من عرف ثم تبين في السب والعداوه وتفضيل اهل الشرك فهذا بعينه هو الذي دلت عليه الايتان واما قول المعترض كيف هذا الذي وصف يسب دينا قد عرفه وهو عامل به هذا يدل على انه هو الذي في النسخه الاخرى ساقطا فيما ذكر ما قلنا فيه ركاكا في كلامه هو قال ماذا صفحه 229 قال كيف هذا الذي هو وصف بميذ وصف ممكن محتمل لك فيه ركاكة وفي نسخة قال ماذا قال ساقط مين من المطبوعة وهي أصح يعني هو نفظه هو ساقط من المطبوعة وهنا لما عاد الشيخ رحمه الله تعالى كلامه بعينه أسقطها فدل على أن المطبوعة يعني طبعا الشخص معين هي أصوب وهي أصح الذي وصفه الذي وصفه يعني حذف الضمير جائز لا أشكال فيه قالوا اما قول المعترض كيف هذا الذي وصف اي وصفه الشيخ يسب دينا قد عرفه وهو عامل به قصر عقله ماذا ان يتصور هذه المساله يكون ماذا يكون متلبسا بدين وهو يسبه وهو يسبه هل يمكن ان يجتمعان ممكن ان يجتمع ولو كان عاملا به ولذلك قد يكون منتسبا الى الاسلام فيسب الله تعالى فيفارق الاسلام ممكن اولى نعم لا اشكال فيه فيقال له اما معرفته له مع ما ثبته فلا يستغرب ذلك لا يستغرب لا سيما اذا كان ماذا اذا كان لا يعرف ان ترك الشرك مصحح للتوحيد نريد ان نجمع بين النوعين يزعم انه عامل بالتوحيد وانه يعمل بالاسلام وهو ينقض اسلامه بنفسه قال اما معرفته له مع ما ثبته فلا يستغرب ذلك ولا يمتنع وجوده وهو نص ايه في اليهود ونحوهم عرفوا فلما جاءهم عرفوا كفروا به عرفوه وكفروا به لا اشكال فيه ممن عرف ولم يلتزم بل اصر وعاند وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم فلا يستغرب ذلك ويرده على الشيخ الا من هو اجهل الناس بكتاب الله ودينه وشرعه ومن اجهلهم بحال اعدائه في كل زمان ومكان ولكن هذا الرجل حرف وزاد قوله وهو عامل به وهو عامل به ولها احتمال احتمال باعتبار ماذا وهو عامل به باعتبار ظنه المشركون اليوم يظن ماذا انهم موحد وانه يعمل به بالتوحيد لكن هو زاد ذلك من اجل ماذا تهجين على الشيخ ومعلوم ان العامل به لو عمل بالدين الصحيح الحق لا يسبه ولا يعاديه اذا عمل به حقيقه العمل قيده واما مجرد الانتساب هذا يرتمع ولذلك قال اولا اما معرفته له مع ما ثبت فلا يستغرى مجرد المعرفه التي تكون في في القلب ولكن هذه من كيس زادها لسبك التلبيس والشيخ رحمه الله مثل بمن عرف ثم سب ومدح دين المشركين ولم يقل هو عامل به ولم يقل وهو عامل به واما قوله ثم ينزل عليه هذا الرجل هذه الايه التي نزلت في اهل الكتاب من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وصفته هذا كذلك الامانه عنه ايات نزلت في اهل الكتاب فتعم من فعل فعلهم فيقال لهذا المغرور ان من منع تنزيل القران وما دل عليه من الاحكام على الاشخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي فهو من اضل الخلق واجهلهم بما عليه اهل الاسلام بما عليه اهل الاسلام وعلماءه هذا مجمع عليه اجماعا قطعييا اجماعا قطعييا ان ما نزل فيما يتعلق بما له سبب فهو عام سواء كان العموم لفظيا او كان معنويا قال قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل هذا اجماع دل على انه اجماع ولا يعرف ان السبب ان اللفظ يختص بسببه مطلقا حتى ما ذكر عن بعض اهل العلم او بعض الاصوليين انه يختص بسمه فلم يعني به الحكم وانما يعني به اللفظ ثم يقاس عليه هن الذين يتعدى بالقياس لا باللفظ فالدلاله تشمل الحكم يشمل من بعد من فعل فعله لكن لا بذات اللفظ وانما بباب القياس هذا قاله بعض اهل الاصول لكنه لم يمنع ماذا ان النص يشمل من فعل فعله والحكم حينئذ ما يكون شاملا هذا لا لا لا وجود له البتة قرن بعد قرن وجيلا بعد جيل ومن اعظم الناس تعطيلا للقران وهجرا له وعزلا عن الاستدلال به في موارد النزاع وقد قال تعالى فانت نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يدل على ماذا على ان جميع القران محل للاحتجاج ولو كانت الايات النازله على سبب تختص لما صح ان يكون هذا اللفظ عاما صحيح فانت نازعت في شيء فلده الى الله اي الكتاب ومنه ما نزل بسبب وهو كثير وهو كثير عينيدي نقول ماذا سوره التوبه نزلت بسبب المنافقين اذا سوره التوبه هذه كلها لا نستنبط منها حكما البتى لماذا لان السبب يكون ماذا مخصصا عينيدي لو جاءت الفاظ عامه فيختص اللفظ بما نزل فيه يختص اللفظ بما نزل فيه اذا ما الفائده بعد ذلك ان تبقى الصوره مجرد تلاوه هذا تعطيل القرآن أو لا؟ لا شكاً أو تعطيل القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي لكتابه ودل ذلك على أن جميع القرآن صالح للإستدلال ومن ذلك الآيات التي نزلت بسبب المشركين أو بسبب اليهود والنصارى أو إلى خنه صار عمن أو لا؟ صار عام هذا استدلال حسن من الشيخ رحمه تعالى قال وقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسل والرد إلى الله وسرد إلى كتابه إذا لكن وإلى الرسول رد الى سنته وقال قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله من شيء كالآيه السابقه فانت نازعتم في شيء يعني صيغه عموم ادنى شيء يحصل النزاع بين الناس الفيصل والحكم هو القران اذا القران كله ماذا كله صالح للاستدلال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله هذا نص في العموم ليس تعامه فقط من شيء وقد قال تعالى لانذركم به ومن بلغ لانذركم به بماذا القران كله نعم جميع القران ومنه ما نزل بسبب وهو كثير هنيدي صالح للاستدلال او لا صالح للاستدلال ومن خصصه هنيدي رد القران رد القران فنصوصه واحكامه عامه لا خاصه بخصوص السماء وهذا مجمع عليه من نازع فيه فقد ارتكب ناقض من نواقض الاسلام ثم قال الشاعر رحمه الله تعالى وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من تكفيرهم بالصد عن سبيل الله والكفر به مع معرفته هذا حصل من اليهود فكفرهم الله تعالى ما المانع ان من فعل فعلهم يريد ان يكون كافرا كفر الله تعالى بهذا اولى كفر الله تعالى بهذا اينيدي ما مانع عنه اذا حصل الصد عن توحيد الله تعالى ان يكون كافرا كما حصل لليهود وهذا الرجل لا يبدي قوله في اعتراضه وتلبيسه الا هي اكبر من اختها في الجاهله والضلال ولو كنت تعرف الكتاب العزيز وما دل عليه من الحدود والاحكام والاعتبار لا احجمت عن هذه العبارات التي لا يقولها الا افلس الخلق من العلم والايمان يا خاصرا هانت عليه نفسه اذ باعها بالغبن من اعدائه لو كنت تعلم قدر ما قد بعته لفسخت ذاك البيع قبل وفائه او كنت كفئا للرشاد وللهدى ابصرت لكن لست من اكفائه يعني وضع نفسه في غير موضعه وضع نفسه في غير موضعه يعني الجاهل اذا تكلم في العلم فقد رفع نفسه صحيح او لا رفع نفسه وقد وضع نفسه في غير موضعه قال واما قوله فانزل هذا الرجل نفسه بمنزلته وكابر بذلك على الغوغاء وسفك الدماء او سفك الدماء الى اخره فيقال ان كلام الشيخ رحمه الله في من كفر بدين الرسول وسبه مع معرفته له كائلا من كان عرف الشيخ او لم يعرفه وليس بقيد ليس بقيد وليس في الكلام تصريح على ذكر الشيخ وطاعته أراد أن يجعل كما مر معنا أن يجعل طاعته ركلاً سادساً في الإسلام من لم يطع الشيخ رحمه الله تعالى فهو كافر هكذا من لم يهاجر إليه فهو كافر أرادوا ماذا؟ الصد عن دعوته فقط يعلمون أن هذا حق هذا توحيد لكن لما سفه آلهتهم صنعوا مثل ما صنع أولئك السابقون أرادوا التنفير عنه الشيخ رحمه الله تعالى كما كما كان اسلافهم ارادوا التنفير عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا به جنه وبه سفا الى اخره قال بل هو حكم وليس في الكلام تصريح على ذكر الشيخ وطاعته بل هو حكم شرعي عام فنسبه من قاله ورميه بانه نزل نفسه منزله الرسول من اعظم البهت والفريه على اهل العلم والدين بل هذا تكفير والعلماء في قديم الزمان وحديثه هم الموقعون عن الله ورسوله المترجمون لوحيه وتنزيله فمن رد عليهم ولم يقبل منهم زعما منه انهم يدعون الى انفسهم ففيه مشابهه بمن رمى الرسل بذلك من قوم نوح وقوم فرعون وقد تقدم ما قالوه لانبيائهم وقال تعالى في من استكبر عن متابعه الرسل ولم يرضهم في التبليغ عن الله واتهمهم في ذلك وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا عتوا يعني علو في الارض علو في الارض عتوا كبيرا قيل العتو اشد الكفر وافحش الظلم اذا شد الكفن وافحش الظلم اذا قالوا ماذا لولا انزل علينا الملائكه هذا ارادوا ماذا ارادوا التعديس فقط والرد فوصفهم بالكبر والعتوه الكبير لما اقترحوا هذه الاقتراحات ولم يسلموا لما جاء به من الوحي والايات وهكذا كل مستكبر وعاتم عما جاءت به الرسل وما قرره اهل العلم يرده ولا يقبله قدحا فيهم وزعما منه أنهم يدعون إلى أنفسهم وأنه لا يصلح أن يكون تابعا فما أقرب المشابهة بين هؤلاء الضلال وإخوانهم الأولين أتواصوا به بل هم قوم طاوون يعني العلة هي العلة والفعل هو الفعل وأما قوله والآية الأخرى نزلت في صنديد قريش على الصحيح من قول المفسرين يعني أراد قوله تعالى وإن نكثوا ايمانهم وهم الذين هموا باخراج الرسول صلى الله عليه وسلم باجتماعهم على ذلك في دار الندوه فالجواب ان يقال اللسان لسان جاهل والقول غير مستقيم ولا عادل والايه نزلت في من عاهد الرسول على مده معينا هذه الصوره مدنيه سوره التوبه قال والآية نزلت في من عاهد الرسول على مدة معينة من المشركين يوم صلح الحديبية وقد شهده وعاهده على الصلح كثير ممن لم يحضر دار الندوة ولم يشهد رأيهم فيها والآية عامة الحكمة هذا الشاهد الآية عامة الحكمة عند أهل العلم وإن كان سببها خاصا لو نزلت في من تعلق به دار الندوة حين إذن نقول العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ إن كان اللفظ عاما او بعموم العله ان كان اللفظ خاصا وعلل ليس لنا الا هذان طريقه فقط اما اللفظ يكون عاما الذين ما الى اخره فاذن العبره بما ذهب ما دل عليه اللفظ من العموم او يكون اللفظ خاصا لكنه معلل فاذن نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدم هذا هو العموم المعنوي الذي يعني ابن تيميه رحمه الله كثيرا قال ولايه عامه الحكم عند اهل العلم وان كان سببها خاصا ولهذا سدل بها من قال لا تقبل توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص كما ذكره ابن كثير كثير ذكر ذلك رحمه الله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مده معينه ايمانهم اي عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم اي عابوه وانتقصوهم قال ومن ها هنا اخذ قتل من سب الرسول من ها هنا اخذ قاتل من سب الرسول صلوات الله والسلام عليه او من طعن في دين الاسلام او ذكره بتنقص فالشرح رحمه الله اتى بالعباره نفسها ولهذا قال فقاتل ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون اي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال وقد قال قتاده وغيره ائمه الكفر كابي جهل وعتبه وشيبه واميه ابن خلف وعدد رجالا وعم مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص قال مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي هذا من ائمه الكفر كفروا بل جعلو من ائمه الكفر فقال سعد ردا عليه فقال سعد كذبت بل انا قاتلت ائمه الكفر رواه ابن مردويه وقال الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه انه قال ما قوتلنا اهل هذه الايه بعد يعني ما جاؤوا بعده وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثله يعني ما جاؤوا بعده قال والصحيح ان الايه عامه وان كان سبب نزولها مشركي قريش في عامه لهم ولغيرهم والله اعلم اذا العبره بماذا العبره به بعموم اللفظ قال الشيخ بعد ذلك رحم الله تعالى واي مانع يمنع من تكفير هذا النوع وان كان سبب نزول الايه قوما مضوا وانقرضوا فالحكم بحمد الله باق والدليل واضح والمنار يلوح وقد انزل الله القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولم يخص به قوما دون قوم وامض امسو باهل عرفانه فنحن من ابناء هذا اليوم امسو امسي امسو بالرفع اولى هنا تكون مربه اذا هذه ليست خاصه بي بهذه الايه بل حتى الايات التي نبحث فيها فيما يتعلق بالمشركين وان كان سببها ما كان في ذاك الزمان من الشرك ونحوه الا انها عامه باقيه وقوله تعالى في وصف هؤلاء في الايه التي بعدها يراد به التحريض والاغراء بهم يراد به التحريض والاغراء بهم وهي قوله تعالى الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره هذه من باب التحريض والاغراء وكل وصف على حدته مباح لقتالهم ودمائهم ولذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كافه ولم يخص اهل دار الندوه كما ظنه هذا الغبي فعلى عقله العفاء والسلام على عباده الذين صبروا يعني اراد به ماذا ان هذه افعال رتب عليه الشرع الكفره والقتال حين اذا في اي زمان في اي مكان اي شخص فعل هذه الافعال فالحكم ماذا فالحكم واحد لذلك قلنا دي نزلت في المشركين فكيف عممها شيخ الى اخرين واعجب شيء انه سدل على ايمان من سب دين الرسول ومدح الشرك بانه لو راى الرسول صلى الله عليه وسلم لوقاه بنفسه ولم يرفع اليه بصره تعظيما له يعني هذه الافعال موجبه لي اثبات وصف الاسلام ولو فعل الشركان فيقال لهذا المفتري وما يشعرك انه لو راه لكفر به كما كفر بدينه ما الذي ادرك صحيح او لا انه لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لفعله فعله من التوقير والتعظيم وما الذي ادرك انه يكون ماذا في جيش ابي جهل قال تعالى وما يشعركم ان اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمه ثم لو وق الرسول بنفسه ولم يرفع اليه بصره وبذل لهم مالهم كما فعل ابو طالب أي شيء يغني عنه ذلك مع مسبة التوحيد وعدم التزامه ومدح الشرك والثناء على أهله والإسلام والإيمان وراء ذلك كله لابد فيه من معرفة الحق وإرادته والقياد له وإثاره على ما عداه والجهل بحدود ما أنزل الله أوجب لهؤلاء الفجار أن يتلاعبوا بدين الله ويقوموا في نصر الكفر والكفار في نصر الكفر والكفار جهلوا حقيقه الاسلام حقيقه الشرك فالحمد لله على ردع هؤلاء وكبتهم واظهار خزيهم وكشف جهلهم قال واما قوله واما قوله ثم ان هذا الرجل سم محمد رحمه الله جعل اهل الكويت الذين شيدوا المساجد والمنار لداعي الفلاح واظهروا شعائر الاسلام وبذلوا اموالهم على ذلك واجتهدوا في المحافظه على اعمال الخير طلبا لما عند الله كالذين نزلت فيهم هذه الايات كيف يسوي بين هؤلاء وهؤلاء الى اخر قوله فيهم فقد تقدم ان الشيخ لم يذكر اهل الكويت ولمثل بهم وانما هو تحريف من هذا المعترض وتنفير وصد عن سبيله لانه علق الحكم بالجميع ثم لو فرض لو فرض لو يعني تنزلا انتبه اذا قيل له ها معناه لم يقع لكنه لو فرض في في الذهن <تصفيق> كما قال الشيخ سليمان لو فرض ان احدا توقف في احد من عباد القبور لو فرض ما وجد ولذلك حكى الشيخ عبد اللطيف ولعل مره معنا في المنهج في المنهج انه لا يعرف احدا توقف في تكفير عباد القبور لا يوجد احد من اهل العلم توقف بتكفيرهم البت فلو فرض ان احدا توقف في احد ليس بالجميع حنيذ لا يكفر قال ثم لو فرض انهم كما ذكر في بناء المساجد والمنار وبذل الاموال في ذلك فما الفرق بينهم وبين اهل خراسان وطبرستان والري وغيرهما من بلاد فارس علوا على الرافضه وقد نص العلماء على ان الشخص لا يدخل في الاسلام الا بعباده الله وحده لا شريك له والبراءه مما عبد من دونه والكفر بالطاغوت مع التزام بقيه الاركان والعمل بها والعمل بيا يعني ياتي بالكلمه وياتي بلازمها الانقياد التزام لازمه تعلق بالصلاه ونحوها وثانيا الكف عما ينقضها كف عما اما عم ينقض لان الكفر بالطاغوت له جهتان الكفر بالطاغوت جزء من الايمان بالله صحيح الكفر بالطاغوت جزء من الايمان بالله اذا له ظاهر وله باطن الباطن لا نمحث فيه لا نسال عنه وانما العبره بماذا بالظاهر كيف يكون الظاهر تارك ما ينقض لا اله الا الله ان وجد الشرك الاكبر علمنا انه لم يكفر بالطاغوت ان انتفى الشرك الاكبر وسائر النواقد حكمنا عليه ظاهرا بانه اتى بالكفر بالطاغوت هكذا الذي قالوا فيه في هذا المساله قال والكفر بالطاغيت مع التزام بقيه الاركان والعمل بها وهذا الغبي لم يحسن ولم يعرف ما يمدح به اهل الكويت لم يحسن ولم يعرف ما يمدح به اهل الكويت الا بأمر شاركهم فيه من عبد علي والحسين والعباس وشاركهم فيه الجهميه والباطنيه والزنادقه وهذا هو اللائق بحال هذا الرجل وعلمه وهو غاية ما عنده يعني أظهر الشرك قال من عبد علي أظهر الشرك أو لا أظهر الشرك حينئذ لا يقال فيه ماذا شيد المنار وبنى المساجد وإلى آخرها العبرة بماذا بكون قد قال لا إله إلا الله ونقضها بالشرك الآكباب وكذلك قوله إنه من أهل القبلة المحمدية الإبراهيمية مش عبد اللطيف لا يحكم بالكفر على من اظهر الاسلام لا يقال به بهذه الجمله انه يحكم على من اظهر الاسلام ولم يظهر منه ناقض انه يكفره لا وانما له تفصيل سياسيه ان شاء الله تعالى قال وكذلك القول انهم من اهل القبلة المحمدية الابراهيمية هو من هذا القبيل هو من هذا القبيل وفي اشعار بانه لم يعرف مراد العلماء بقولهم اهل القبله لا يكفرون بالذنوب ما معنى هذا ولم يعرف مراد العلماء ولا اصل هذه الكلمه وما تساق له لا يكفرون بالذنوب اي ذنب دون الكفر دون الشرك والنواقه يعني الذنب ذنبان ذنب يعتبر مكفرا وهذا لا يقال فيه. ان اهل السنه لا يكفرون بالمكفرات بالنواقه والا ما وجود باب الردة فكلامه ظلمات بعضها فوق بعض وقد أنكر الإمام أحمد قول الناس لا نكفر أهل القبلة بذنب لوجود العموم مع أن مراد من قاله مراد صحيح أراد به خاص لا نكفر بذنب الذي هو الكبير يعني دون المكفر وأما إطلاق العبارة هكذا لتشمل ماذا لتشمل جميع الذنوب ولو كان الشركة الأكبر وسبب الله تعالى إلى آخره هذا ليس مراد أهل السنة الجماعة بل يكفرونهم قال مع أن مراد من قاله مراد صحيح لا يمنعه أحمد لكن الشأن في الألفاظ والعمومات وما يسلم منها وما يمنع يعني هذا لفظ عام لا نأخذها كذا على هننات لابد من ماذا؟ لابد من فحص هذه الألفاظ العامة منها ما يسلم ومنها ما, ما يمنع وأما قول فأين الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس قال له قد ضيقت واسعا إن كانت الأمة عندك خصوص أهل الكويت فهذا الكلام إلى هذيان المجانين أقرب منه إلى لسان المتشرعين ثم ما المانع أن يكون الشيخ وأتباعه من خير أمة أخرجت للناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناه ملكا عظيما وقال تعالى وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا لايا وقد روى الطبراني في الكبير بسنده الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنتم خير امه اخرجت للناس قال هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار اذا خاصه انتهى حينئذ يقول اين اين خير امه اخرجت للناس اراد ماذا ان شكى كفر الكويت طيب والشيخ واتباع ليس داخلين فيه هذا الوصف هو مراد ذلك قال فصل قال المعترض ثم قال النوع الثالث من عرف التوحيد واحبه واتبعه عرف الشرك وتركه ولكنه يكره من دخل في التوحيد فهذا كافر فيه قوله تعالى وذلك فيه قوله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله احبط اعمالهم لردتهم ثم قال المعترض فنقول حينئذ حينئذ فيا لله انعجب كيف يقول من عرف التوحيد واحبه واتبعه وعرف دين المشركين وترك ثم يقول ولكنه يكره من دخل في التوحيد فهل هنا توحيد من غير دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكره هذا فهذا من كلامه من الهذيان وهو من الجمع بين الاضداد الممتنع عقلا وشرعا افلا يستحي قابل هذا الكلام دون القائل له هو يرى تناقضه هذيان ولكن لو قال ان هذا النوع الذي يحب التوحيد ويعمل به ويكره الشرك وينكره قد كرهه قول هذا الرجل بتكفيره الامه المحمديه لصدق اذ هذا هو الحقيقه وهو الواقع لان هذا الرجل جعل طاعته ركنا سادسا لاركان الاسلام يوضح جواب الشيخ رحمه الله تعالى قال والجواب ان يقال في هذا من التحريف والبهت قصطه حظه نصيبه فان الذي في النسخ المتداوله المحفوظه ويحب من بقي على الشركه ويحب من بقي على الشركه ومعلوم ان معرفه التوحيد ومحبته واتباعه قد يعتريه ناقض ينقضه ومبطل يبطله كما قال في العباره السابقه لو عامل به محتمل هو كان زادها لكنه محتملا ومبطل يبطله او محبط يحبطه وذلك يحصل بامور منها كراهه من يدخل في التوحيد هذا من الناقض او لا هذا يعتبر من من الناقض اذا كره انتشار الاسلام مثلا ناقض او لا تمر ناقضه كراهه من يدخل في التوحيد ويلتزمه ومحبه من يبقى على الشرك ولا يدخل فيه بالتوحيد لو زعم انه موحد ما كفاهم ولا يدخل في التوحيد لغرض له في ذلك كرياسة وتحصيل مال ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة وقد ذكر الفقهاء كثيرا من هذا النوع في باب حكم المرتد تجري ممن يظهر محبة التوحيد وجهل المعترض أوجب له الحيرة والشك وقد قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض محبوب آمنوا ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا ارادوا ان يجمعوا بين, بين الايمان ببعض الرسل والكفر ببعض الرسل كفرهم الله تعالى فهؤلاء امنوا ببعض واحبوه وتابعه وتابعه ولم يلتزموا الايمان بجميع الرسل وما جاء به الرسل ولم يحبوهم كلهم بل فرقوا بين شعب الايمان واصوله واراد ان يتخذ سبيلا بين الايمان بالكل ورد الكل وان يتخذ سبيلا بين الايمان بالكل ورد الكل كسري. فهذا عين ما قرره شيخنا فان كراهه ايمان بعض الخلق كراهه لما انزل الله ففهمه عين الذي ذكرها ذلك فقد كفر قال في الاقناع في باب حكم المرتد او كان مبغضا لما جاء به الرسول يعني فيكفر هذا من النواقد او لا هذا من النوا ولو فعل ما فعل مما يدعيه من التوحيد يكون ماذا يكون كافرا واذا ابغض دخول الناس في دين الله والتزامه فهو مبغض لما جاء به الرسول بلا ريب بلا ريب ويكفي المؤمن في تكفيري منكرها بعض ما انزل الله هذه الايه التي ذكر المصنف التي ذكر المصنف كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ومعلوم أن المتابعة لم تحصل من هذا الصنف على وجه الكمال وكذا الحب لكن معه من الحب والمتابعة ما لا يحصل به نجاته وإسلامه يعني معه بعض من الإيمان ولذلك قلنا ماذا لو آمن بخمسة من أركان أركان إيمان الستة يكفيه جواب لا إذن آمن أو لا اامن قد يؤمن بالرسل جميعهم ويحبهم وقد يتبع لكن لا يمن بملك من الملائكه الذين بلغوا من النص يكون كافرا اذا محبته موجوده وادعاء الايمان موجود ومع ذلك كره بعض ما انزل الله فكان فكان كافرا يوضح هذا ان من احب الاسلام والتزمه واتبعه ولكن جوز نبوه مسيلم او غيره ممن يدعي النبوه يكفر بذلك يكفر بذلك ولا ينجيه ما معه من الاسلام والمتابعه معه بعض الاسلام الذي لا يكون ماذا منجيا لهم وهكذا غلاة القدريه ونحوهم مما له تعبد ومتابعه في كثير من الاركان والشعاب نقول ماذا لا يكون مغنيا له فان قيل انما كفر من جوز نبوه مسيلمة او غيره لرده الكتابه والسنه والاجماع كفر لرده الكتابة والسنة والإجماع وقيل وكذلك من كره دخول الناس في التوحيد وأحب بقاءهم على الشرك فقد خالف الكتابة والسنة والإجماع وخال بمعنى ردة وبهذا تعلم أن المحبة ذات مراتم محبة محبة الدين محبة الشرع هذه ذات مراتم منها ما لا يحصل الإيمان إلا به ومنها ما هو زائد على ذلك يعني تتفاوت كالخاشية والتمكن نحو ذلك وكذلك قالوا بهذا تعلم ان المحبه ذات مراتب لا يلزم من وجود بعضها وجود غيره وكذلك المتابعه ومن لم يستكمل الايمان الواجب في الحب والمتابعه قد يقع منه ما ينافيهما فيرتمي الضدان عنده ولا يستحيل ذلك لا عقلا ولا شرعا اما العقل فقد جوز ارتماء الاضداد كافه النظاري والمتكلمين ومثلوا لذلك على نزاع ليس باتفاقا وأما الشارع فإجمع لأن المشهور عدم ماذا؟ عدم الاتماع الضدين والتجويز لعله وأراد به العقل وأما الشارع فإجمع السلف والأئمة على أن الشخص يجتمع فيه مادتان متضادتان كفر إسلام يعني لا من جهة واحدة من جهتين فكاك الجهة ولذلك يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكفر بما سواه إذن وجد ماذا فكاك الجهة فقول السلف انه يرتمى فيه نقيضان او متقابلان اسلام وكفر ايمان وكفر اسلام وشرك المراد به ماذا مع انفكاك الجهات والمراد بالكفر والشرك هو الاصل قال كفر واسلام توحيد وشرك طاعه وفسق ايمان ونفاق وهو لايتهما غلب ولو عقل المعترض لعرف المراده لعرف المراد هذه الجمله ليست على اطلاق مراد بها ما يتعلق ماذا إمكان اجتماع الإيمان مع الكفر ليس الإيمان الشرعي إذا فسر الكفر بالأكبر كقول ماذا؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض اجتمع أو لا اجتمع لكن هل هذا الإيمان الشرعي؟ الجواب لا فإذا يريد الإيمان الشرعي الذي وجد آصله فقطعاً لا يجتمع الكفر أكبر وقول السلف أنه يجتمع فيه إيمان وكفر مراد به هذا الكفر الأسر مع وجود الإيمان الشرعي وقص عليه ما سواهما ولو عقل المعترض عرف المراد لكنه جهل فاعترض وجعل جهله وعقله الضال ميزانا يزن به فلا احكم ممن قضى له بالخذلان وعدم العلم بحقائق الاسلام والايمان ثم لا يمكن ان يقع تصويره الذي صور الذي صوره لا يمكن وجودهم ورايه الذي ارتضى وقر من ان الذي يحب التوحيد ويكره الشرك قد كانها قول الشيخ قد كانها قول الشيخ وما قرره ابداه من معرفه دين الله وتوحيده وتكفير من رده وصد عنه واباه وتكفير الامه لم يقع من الشيخ بحمد الله هو تكفيره وتكفير الامه لم يقع من الشيخ بحمد الله وتقدم الجواب عنه وتقدم ان الامه في راي هذا الرجل ودعواه هم عباد القبور هم عباد القبور ومن عبد عليا الحسين وامثالهما او جعل لهم تدبيرا وتصريفا مع الله وهؤلاء هم الامه عند هذا الضال وشبهته انهم يقولون لا اله الا الله كما مر ولم يدري ايضا نصوص الفقهاء على ان من اتى بمكفر من فعل او قول او اعتقاد لا يدخل في الاسلام الا بتركه والتوبه منه وان قال لا اله الا الله وهذا محل الفقيه اذا كان ثم مكفر لا يرجع الى الكلمه حينئذ لابد أن يصرح به بنقيضه كمن أنكر الملائكة مثلا وارتد عن الإسلام حينئذ دخوله في الإسلام لا يلزم أن يكون به قول الكلمة بل لابد أن يكون ماذا بالتصريح بما خرج به من الإسلام لأنه خرج به إن كان الملائكة فلا يرجع إلا بالتسليم به الملائكة قال والحمد لله حمد كثيرا لا نحص ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما أثنى به عباده الذين اصطفان فاصل قال المعترض ثم قال في جوابه النوع الرابع النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن اهل بلده يصرحون بعداوتي اهل التوحيد واتباع الشرك وساعين في قتالهم ويعتذر ان ترك وطنه يشق عليه فيقاتل اهل التوحيد مع اهل بلده هذا كافر ولو ظاهرا لو كان مكرهن في الظاهر نحكم عليه ماذا به بالكفر ما دام انه قاتل قال ويعتذر ان ترك وطنه يشق عليه فيقاتل اهل التوحيد مع اهل بلده ويجاهد بماله ونفسه فهذا ايضا كافر فانهم لو يامرونه بترك الصوم ولا يمكنه الصيام الا بفراقهم فعلا يعني لو قال له اترك الصوم ولا يمكن الا بماذا لا يمكن موافقتهم الا بترك الصوم خرج ترك البلد اذا لماذا توافقهم على القتال قال ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم يعني بخروج عن بلده فعلا ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بمخالفتهم فعلا فهذا أيضا كافر وهو ممن قال الله فيه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم الآية قال المعترض انتهى كلامه كلام الشيء قال فتأمر رحمك الله هذا كلام فقد كفر فيه وفيما قبله بالطاعه بان من لم يطعه فيما قال ويهاجر اليه فهو كافر بذلك اين هذا اين هذا في كلام الشيخ هذا كذيب محض هذا لا يستحي كما قال السابق انه يكذب لا يعرف كيف يكذب يعني بعض الناس عنده شيء من العقل يكذب ويتفنن في الكذب لا يكشف هذا لا قال ويهاجر إليه فهو كافر بذلك حلال الدم والمال وليس له عنده غفران وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها كان مكرهاً فصح بهذا الحديث الصحيح أن ترك الهجرة إذا وجبت ليس بكفر والشيخ رحمة الله تعالى لا يرى أنه ماذا أنه كفر وإنما يرى الموافقة ليس بكفر كما يقوله هذا الرجل ولم يقل قالوا نحن نستيقن أن هذا الرجل أن هذا الرجل الذي وصف يعني وصفه بالكفر أن أهل بلده لو يأمرونه بأن لا يقول شهادتي الإخلاص ولا يمكنه ذلك الا بفراقه لفعل هذا زياده على ما ذكر اوشا يعني ان قلت ماذا انه لو امروه بترك الصوم ولا يمكن الا بالفراق لخرج زادق ماذا ونحن نقول انه لو قيل له اترك الشهادتين ولم يمكن ذلك الا بالفراق لفعل اذا هذا يدل على ايمانه ويدل على اسلامه قال ولا يمكنه ذلك الا بفراق لم فعل فاين الكفر الذي حكم عليه هذا الرجل به ثم ماذا لو ترك الهجره الواجبه لو فرضنا صحه قولي انما هي تكون معصيه وقد يعذر كما عذر النجاشي ومراته فرعاو وكذا جعفر الاصحاب بعد ان استقر النبي صلى الله عليه وسلم بدال الهجره فجعل هذا الرجل الهجره على فرض صحه قولي شرطا لصحه الايمان كذب وانت ترى قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والجواب ان يقال من زعم أن هذا الكلام الذي ساقه الشيخ وقرره يدل على تكفير من ترك طاعته ولم يهاجر إليه فهو من أضل الخلق وأعظمهم جرأة على البهت والكذب وأشده مكابرة على شهادة الزور وفي الحديث عدلت شهادة الزور الإشراك بالله قال ثلاثا وصريح كلام الشيخ رحمه الله في رجل تبع أهل بلده في قتال أهل التوحيد إيثارا لبلده ووطن هذا مناط كلام الشيخ رحمه الله تعالى هذا كافر يعني لم يهاجر وبقي مع الكفار وقاتل اهل التوحيد يكون ماذا يكون كافرا قال وصريح كلام الشيخ في رجل تبع اهل بلده في قتال اهل التوحيد اثارا لبلده ووطنه فيبذل نفسه وماله ويقاتل اهل التوحيد اي يقاتل الا اهل التوحيد. هذا الذيعناه الشاعر رحمه الله تعالى واما اذا لم يقاتل وابقي في نفسه هذا لا يكفروا الشيخ لترك الهجره انما هي معصيه هذا نص الشيخ وصريح كلامه فمن اين اخذ هذا الثور الاعجم <تصفيق> انه يكفر بترك طاعته فمن اين اخذ هذا الثور الاعجم انه يكفر بترك طاعته واستدل الشيخ على هذا بقوله تعالى ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنن قومهم الايه ظاهره الدلاله على هذه المساله فإن من تكلم بالإسلام ولم يعتزل أهل الكفر بل, بل صار معهم وقاتل أهل التوحيد لورض من أغراضه الدنيوية تناولته الآية تناولته الآية وشمله نصها الصريح وقد جعل الله لحقل دمه حداً وفعلاً يتميز به إسلامه وهو اعتزال قتال المسلمين لا يقاتل المسلمين وإلقاء السلام إليه بالنقياد وكفه اليد عن قتاله ومتى لم يحصل ذلك منهم ولم يقادوا له فقتالهم واجب أينما ثقفهم المؤمنون قد جعل الله لهم عليهم حجة ظاهرة هذا صريح الآية ونصه هذا الذي عنه الشيء رمطان رجل أسلم في بلاد كفر ما استطاع أن يهاجر حنيد جاز له البقاء لكن لا يجوز له أن, أن يقاتل أهل التوحيد فإن قاتل أهل التوحيد كافر وارتد عن الإسلام لأنه ارتكب ناقض من نواقض الإسلام أما مجرد عدم الهجرة هذا لا يكفر منه الشيء ولم يجعله معصية فاتى هذا المعترض المخلط ببهت لا يدل عليه كلام الشيخ لا تصريحا ولا تلميحا وسدل بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه على ايماني من قاتل المسلمين مع المشركين على ايماني بقتل المسلمين مع المشركين واثر وطنه على التزام الاسلام وترك القتال والحديث انما هو في شان الهجره وقد حمله كثير من اهل العلم على من اظهر دينه فلم تجرم عليه الهجرة بل هي مستحبة من تمكن من إظهار دينه حين يدين تكون الهجرة مستحبة ليست واجبة أما من لم يتمكن واجبت عليه الهجرة وبعضهم حمله على الأعراب الذين أسلموا ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهد معا كما يدل عليه آخر الحديث فلم يعرف هذا المعترض معنى الحديث ولا موضوعه وسدل به على مسألة أجنبية جدا عنه ليس لها دخل فيه فان الكلام هنا في من قاتل المسلمين تحت رايه المشركين قاتل المسلمين تحت رايه المشركين وسعى في الصد عن سبيل الله لا في من ترك الهجره فقط مسالتان مسالتان فرق بينهما واما عذره عن هذا الرجل الذي مثل به الشيخ بان اهل بلده هذا اعتذاره هو ان عثمان اراد ان يعتذر لي لهذا واما عذره عن هذا الرجل الذي مثل به الشيخ بان اهل بلده لو يامرونه الا يقول شهادتي الاخلاص ولا يمكنه ذلك الا بفراقهم لفعل فهذه مبنيه على ان مجرد القول يكفي في الايمان ويرى هذا يرى انه ما دام يقول لا اله الا الله ولو فعل الشرك الاكبر فهم امه محمد صلى الله عليه وسلم فان اذا اذا اذا اكره على عدم قول لا اله الا الله خرج فارقا اذا ما هو ضابط الاسلام عنده كيف يثبت بمجرد قول لا اله الا الله ولو فعل ما فعل قال مبنيه على ان مجرد القول يكفي في الايمان مع التلبس بالمنافق اذا معله هي وحدها ولم ياتي بناف كافل كافن في اثبات الاسلام الحكمي وهذا ليس فيه نزاع اذا تكلم نسيم اهل الاوثان اذا تكلموا بلا اله الا الله ثبت اسلامهم بالاسلام ثم يطالب بماذا بما دلت عليه الكلمه هنا قالوا هذا مبنيه على ان مجرد القول يكفي في الايمان مع هذه الدول ماذا معيه مع التلبس بالمنافي والمعارض منافي لها الذي يبطلها يعني الناقه كالشرك الاكبر والبحث فيه وهذا ليس من اقوال علماء الامه وائمتها ان يؤتي بالكلمه ثم ياتي بالدواقف ثم تكون النتيجه مسلم هذا ليس من كلام اهل العلم البت لا يقول مسلم لا يقوله مسلم لم يقول الجميع وجميع ليس مسلمين نوعا وعينا قالوا هذا ليس من اقوال علماء الامه وائمتها بل هو من اقوال اهل الجهل والضلال المخالفين للكتاب والسنه واجماع الامه ثم اطال المعترض الكلام في شان الهجره وطال كثيرا في شان الهجره والعاد للزعنها وذكر النجاشي وهذا شان الجاهل وما اكثرهم اذا اورده اهل العلم المضائق تكثر بما ليس له تكثر بما ليس له يعني يخرج عن الموضوع انت بحثك فيماذا فيما يتعلق ب عباد القبور هؤلاء عندك مسلمون اذا ابحث في هذه المساله هات من كلام الشيخ ما يتعلق ماذا بهذه المساله اما هجره ونجاهس وجعفر تتكثر لماذا ثم اطال المعترض الكلام في شان الهجره والعاجز عنها وذكر النجاش وهذا شان الجاهل اذا اورده اهل العلم المضائق تكثر بما ليس له وحاد عن جواب المساله حلل المساله نزاع في اي شيء عباد القبور مسلمون او لا ابحث هذه الجزئيه اما يلزمك ويلزمك الى اخره هذا كله فرار عن على المساله نحن نبحث في هؤلاء العباد الققوم لا نبحث في عقيده النيميه حتى تقول يلزمك ويلزمك نبحث في عباد الققوم مسلمون او لا عين يدي نقتصر على ماذا على محل النزاع اما يلزمك تكفير فلان ويلزمك تكفير فلان هذا خروج عن عن الموضوع وحاد عن جواب المساله وفي المثل <تصفيق> الاقرع يفتخر بجمه ابن عمه والاحمق يذكر خالته اذا عيب باممه <تصفيق> قال ومن إلى العجب ومن إلى العجب تكراره أن الشيخ يكفر بالعموم لأنه هذه ماذا؟ هذه تنفر ويريد أن يبين أن الشيخ رحم Becca goodwill يكفر بالعموم يعني يجعل الأصل في الناس الكفر سواء وقعوا في الشركة الأكبر أو لم يقعوا وهذا لا شك أنها تنفر فإذا أراد صد حينيد نأتي من مثل هذه الجملة ومن العجب تكراره أن الشيخ يكفر بالعموم وقوله أي تكفير فإنه أي تكفير بالعموم وإيجاب للهجره ابلغ من هذا هذه العله زائده وهو كما ترى في نوع خاص من الامه وقسم من اقسام لا يحصيها الا الله ثم اخذ المعترض في تجهيل الشيخ ونسبته الى الهوى وانه لم ياخذ عن العلماء ولم يجلس عند عالم يتعلم منه بعد تعليم ابيه وان اباه نهاه عما بدر منه من ترهاته وقال ويل للناس منك وان اهل البصره اخرجوه ثم نهاه اخوه وان اتباعه لو طلبت منهم طريقا يتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم لم تجدها وانهم لا يعرفون ذلك وانهم ياخذون عن حدثني قلب عن الرب لا حول ولا قوه وعنده لا يحصن الفرائض فضلا عن العول والحساب والمناسقات واطال بخرافات كقوله سمى و سمى الاقناع المقلاع والدليل المتي وجعل له مختصرا من الشرح الكبير والمغني والانصاف حل فيه قيوده وكدر ورودا وقصر اتباعه عليهم قال اجتهدوا وحاشا اني سمعت عندهم لاصول الفقه وذكره او النحو والعربيه بل يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها وأطال بها ذيان بهذا الضرب يتنزه العاقل عن ذكرهم وجوابه أن يقال أما ما صدر مما سبته الشيخ وتجهيله ونسبته إلى الهوى فالحكم بينك وبين الله الذي إليه تصير الأمور ويحكم بعدله بين المؤمن والكافر وأهل البر والفجور وشهادة الحال والمصنفات والدعوة الاسلاميه وما اورده من الادله والبراهين عن الشيخ محمد هي الشاهد والمصدق والبرهان المحقق ولا عبره بقدح امثالكم وانكار فضائله كما انه لا عبره بقدح جميع من كذب الرسل وسفهاهم ونسبهم الى الجهل والافتراء والجنون والسحر وان ذلك مما هو مذكور في كتاب الله وفي الاخبار والسير ومشابهه حالك واقوالك باقوال اسلافك وأشباهك تكفل المؤمن في رد باطلك وعد من الزور البين وقد اشتهرت رحله الشيخ للعلم وطلبه وسماعه كما ذكره صاحب التاريخ حسين ابن غنام وغيره قد تقدم ذلك واما كونه ابيه نهاه فهذا لم يثبت ومثل هذا المعترض اخباره تلحق باخبار الضعيف المفترين الذين اجمع اهل العلم على رد اخبار معدها من الزور البين ثم لو سلمنا هذا النقل فاي حجه واي دليل فيه على ان الحق مع ابيه بذلك كلما نهى الاب ابنه كان مع الحق هكذا القاعده ومتابعه الاباء لا تحمد مطلقا وقد ذم الله تعالى من تمسك بدين ابائه ولم يقبل ما جاء من ما جاء ولم يقبل ما جاء من الهدى ودين الحق الذي يخالف عاده الاباء وما نشؤوا عليه قال تعالى: وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امة وان على اثارهم مقتدون وقال محمد ابن اسماعيل صنعاني رحمه الله كذلك اهل الكتاب تتابعوا على مله الاباء فردا على فرد وهي هات كل في الديانه تابع اباه كان الحق في الاب والجد وقد قال هذا قبلهم كل مشركين فهل قدح هذه العقيده عن زندي واما كون اهل البصره اخرجوه فهذا من جنس ما قبله لم ينقله احد اعتذ به ولو قدر وقوعه لكان من ادله فضل الشيخ وعلمه وانه على طريقه مستقيمه ودعوه نبويه قال تعالى عن قوم شعيب قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا اولى تعودن في ملتنا يعود هنا بمعنى الصيرورة وقال تعالى عن قوم لوط فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا على لوط من قريتكم انهم اناس يتطهروا فالاخراج لا يدل على مطلان المذهب وعلى انه صاحب دعوه سقيمه قال قد اخرج نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له ورقه ابن نوفل لما ذكر له ما يرى في مبدا النبوه وما ينزل عليه هذا الناموس الذي انزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني اكون حيّا اذ يخرجك قومك وقال النبي صلى الله عليه وسلم او مخرجي هم قال نعم لم ياتي رجل بمثل ما جئت به الا عود وايدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا قال وقد عرف عن اهل الكويت واهل البصرة في ذلك الوقت انهم يدعون الاشجار اذا فيهم من يعبد القبور أنهم يدعون الأشغر وأب علي وأمثالهما ممن يعتقدون الصلاح من الأولياء كما يقال فلا عجب من رد الحق وإخراج أهله لو أخرج الشيخ من البصرة من أجل أنه نهى عن الشرك هذا لا ليس بعيب والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن قول من هذا قيّم نعم الحق منصور وممتحن فلا تعد يعني يجمع بين امرين الامتحان والنصره فلا تعد هذه سنه الرحمن وامما قوله ان اتباعه لو طلبت منهم طريقا اتصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم تجدها من جهته ولا يعرفون ذلك عللها كذا ولا يعرفون ذلك وانما هو حدثني قلبي عن ربي فيقال لهذا الملحد جميع ما بأيديه من كتب العلوم انما اخذوها عن اشياخ ثقات يعني بالسند هو اراد ان يطالب بماذا كما يقول البعض ليس له اسانيد ليس له اجازات كان العلم صار محصورا في هذه الاجازات جميع ما بأيديه من كتب العلوم انما اخذوها عن اشياخ ثقات يؤخذ عنهم العلم يعني حفظا وامانه وطرق الاخذ متعدده ولو اجازه عامه ما دام انه معتبر عنده العلمي ويفعله كثير من العلم الاجازات العامه علامه تشنيع لا سيما على اهل العلم اما لو شيع على جاهل وادعى اجازه عامه لا تفيد شيئا لا تسمن ولا تغني من جوع كما قال الهاكم التكاثر ولو اجازه عامه وان بعدت الديار وتنات الاقطار كما يعرفه اهل فن المصالح وقد وسع في ذلك لما دونت الدواوين وجمعت العلوم ان كان بعض التوسع صار توسعا يعني خارقا للعاده لانه قد يجيز المعدوم اللي يتكلم في اجازه المعدوم يعني تاخذ لولدك قبل ان تتزوج التقيت بعالم عنده اجازات وتاخذ لك ولاولادك وبناتك هذه اجازه المعدوم هذه باطله فاسده هذا سفاهه طال وقد وسع في ذلك لما دونت الدواوين وجمعت العلوم اميز الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف والمتصل والمنقطع والغريب والمشتهر واشتهرت رحله شيخنا رحمه الله وسماعه للعلوم واجتماعه بأعيان وقته وقد اخذ الفقه عن ابيه عن جده سليمان ابن علي مفت الديار النجدية في وقته وسنده المتصل بأئمة المذهب إلى الإمام أحمد معروف مقرر عندهم وسمع الحديث عن أشياخ الحرمي في وقته ورحل إلى البصرة وسمع من أشياخها رحلته معروفة معلومة وإنما أنكر هذا المفتر ما من الله به عليه من الفهم في كتاب الله وسنة رسول الله ومعرفة الحدود الشرعية وما دلت عليه النصوص واهل العلم في تفاوت في هذا تفاوت عظيم يعني كانه حسد الشيخ فلستن بعض انه صنب امين الكتاب والسنه وقد يكون الحكم موجودا فيزداد حينئذ ماذا ازداد ذكرا للادله لان الحكم قد يكون موجودا والادله تكون قليله والشيخ رحمه الله تعالى قد وسع الدلاله اتى بايات عظيمه واستفاد منها احكاما جليلا قال ولم يقل احد من اهل العلم إن الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله وأخذ الأحكام منها والصنباطها موقوف على سماع ذلك عن أحده يعني كل مسألة لابد أن تسمعها كل حكم شرعي لابد أن تسمعه وتأخذ بالسند الجواب لا صحيح؟ ليس بلازم وإنما المراد به ما يتعلق به بل قراءة العلم قراءة العلم على أهل العلم إنما يكون فيه جملة المسائل ثم بعد ذلك طالب علم يعرف كيف يتعلق كيف تؤخذ المسائل وكيف ينظر فيها ويكتفى به ولذلك بعض الحذاق من طلبه العلم قد يكتفي بدراسه بعض الفقه عن بعضه صحيح يعرف كيف تؤخذ الاحكام ثم بعد ذلك هو يجتهد قال ولم يقل احد من اهل العلم ان الاستدلال بكتاب الله وسنه رسوله واخذ الاحكام منها والاستنباط موقوف على سماع ذلك عن احد وانما هو فهم يمنه به تعالى على من يشاء من عباده كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء الا ما في هذه الصحيفه او فهم ياتيه الله من شاء من عباده يعني استنباط فهم ياتيه الله من شاء من عباده يريد يفهم من الكتاب ما لا يفهمه غيره وهنا يحصل هذا التمايز بين العلم العلم الفهم والحفظ والفهم كما قال البخاري الحفظ والفهم هذا الاصره وهذا لا يمنع من النظر فيماذا في المحفوظات ودراسته العلميه على على اهله وانما المراد الجمع بين بين الامور قال في حديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والدين الحق كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها طائفه قبلت الماء وانبتت العشبه والمرعى وكان منها طائفه انما هي قيعان لا تنبت الكلاء ولا تمسك الماء فقد مثل صلى الله عليه وسلم هذا الوحي بالغيث وقلوب الناس بالارض وقسمها هذا التقسيم البديع المطابق للحال والواقع نقيم له كلام جميل على هذا الحديث ومثل هذا المعترض ينكر على اهل العلم ما يبدونهم من الاحكام والاسرار والحدود الماخوذه من كتاب الله وان كان المستند نصا ظاهرا زعم منه ان هذا يتلقى عن الاشياخ هذا فيما يتلقى على الاشياخ في المسائل التي قد دقع فيها نزاع وتختلف فيها الافهام اما مسالتنا هذه واضحه لا يحتاج فيها ماذا النقل ولذلك قيل بالمنع من التقليد في هذه المساله قال وينبغي ان يسال هذا وامثاله عما استنبطه الائمه ودونوه من المسائل الاصوليه والفروعيه يعني العلوم كلها استمعوها واخذوها عن اشياخهم مسألة مسألة حكما حكما وفرعا فرعا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا واقع هل هذا واقع عام الواقع يكذبه قاطع الواقع يكذبه العلم ليس بلازم أن يأخذه ماذا في أصله في ابتدائه تم مسائل كثيرة جدا لم تقل أصل عن الصحابة وجملة ما يذكر فيه كتب وصول الفقه إنما هو من هذا القبيل لما السنباط فقط قال وفرعا فرعا حتى ينتهي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المياه ثلاثه <تصفيق> <تصفيق> الى اخر كتاب الاقرار يعني خاتمه الكتب يختلفون في اخر الكتب هذا على مذهب الحنابله فان زعم ذلك اضحك من جهل كافه العقلاء وان سلم ان اكثره وغالبه فهوم واستنباطات اخذت من نصوص الكتاب والسنه وكلام الائمه في المسائل الاجتهاديه وغيرها فما الموجب لهذا الصياح والانكار على فرد من افراد الامه على فرد من افراد الامه دون سائرهم ما دام ان اهل العلم هكذا على هذا المنوال لماذا تخص الشيخ محمد دون غيره وتنكر عليه لماذا لا تنكر على من سبق لولا الشك في اصل الايمان وعدم معرفه حدود ما انزل الله على رسوله اذا المساله ماذا ترجع الى حقد بسبب ما يتعلق بالتوحيد ودعوه الى التوحيد وهذا كله تنزل مع هذا المعترض والا فما جاء به الشيخ من الدعوه الى توحيد الله واخلاص الدين له يعرف بالضروره من دين الاسلام ولا يحتاج لنظر ولا استدلال علم ضروري ترك الشرك والتحذير عنه هذا علم ضروري يعرفه العامه والخاصه لا يحتاج الى دليل وهل يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل ولا يقال لمن مستنده الكتاب والسنه انه ياخذ عن قلبه عن ربه وانما ياخذ عن كلام الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمه عن قلبه عن ربه قالها بعض مشايخ القوم في من احدث طريقه او عباده وخلوه او رياضه لم يدل عليه كتاب ولا سنه وقد صرح بهذا الزنادقه الصوفيه كما نقل عن بعضهم كيف ياخذ عن عبد الرزاق من ياخذ عن الملك الخلاق فرق بينهم هذ يقول حدثنا فلان وفلان الى اخره يسمي ماذا سمي اشياخا هذا مباشره قال ويسمون اهل العلم ولا اثر اهل القصور ويقولون نحن ناخذ عن الله بلا واسطه وهؤلاء هم المعنيون بهذا وقد وضعه هذا الملحد في من تمسك بالكتاب والسنه ودعى الى ما دعت اليه الرسل واخرج الكلام عن موضعه ومحلهم وهذا من جنس التحريفي ولي الالسني الذي وصف الله به اليهود واما قوله لا يحصلوا الفرائض فضلا عن العول والمناسقات والحساب فهذا من القحه والبهت ومن طالع كتاب التوحيد وغيره من مصنفاتي عرف فضل الشيخ وعلمه وانه من ادق الناس فهما واغذرهم علما وانما يرجع اهل نجد في وقته اليه في سائل العلوم الشرعيه والفرائض وغيرها وهذه كتبه وفتاويه ومصنفاته تشهد بذلك ثم لو قدر أن غيره أفرض منه أحسب بل لو قدر أنه لا يعرف الفرائض أصلا وعرف التوحيد هل هذا عيب وليس بعيب هل يقتضي ذلك التفضيل مطلقا ويوجب أن يرد ما جاء به من الحق والهدى وقد ورد أفرادكم زيت ومع ذلك فالسابقون الأولون أفضل منهم واعلم وافقه عن الله ورسوله وقد يحسن الحساب بعض اهل الذمه من اهل الكتاب ما دل على اسلامه بضلهم وهذا شيخك ابن سللوم له مصنف في الحساب وهو من اضل الناس في معرفه دين الله وشرعه في غالب الابواب وقد كان في سكوت هذا الرجل ستر لجهله وعز السوء تبحث عن حذفها بظن فيها قال الشاعر فكان كعنز سوء قامت بظل فيها الى مديه تحت التراب تثيرها واما قوله سموا الاقناع المقلاع فيقال نسبه هذا الى الشيخ من اوضح الكذب واظهره وان اخطا بعض اتباعي فخطا تابع فيما يختص به لا يقضح في متبوعهم وكم اخطا مخطئ من هذه الامه وغيره من اتباع المشايخ والائمه بل اتباع الرسل وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرع ليك مما صنع خالد في زمني على السلام لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خطأ خالد لما بلغه ما فعل ببني جذيما وأما قوله وجعل له مختصرا من الشرح الكبير والمغني والإنصاف فيقال هذا يكذب ما قبله إذا كان الرجل له عناية بكلام الفقهاء وأهل علم وتآليفهم وكيف ينسب إليه ما تقدم واما قوله حل فيه قيوده وكدر وروده فهي جمله كاذبه قاطعا بل هذب احكامه وقرب مقاصده ومرامه واحسن في تهذيبه واجاد في اختصاره وتقريمه وهذا مما يدل على كثافه حجاب هذا المعتلذ وانه لا يدري شيئا من العلوم واما قوله انه لم يسمع عندهم لاصول الفقه والنحو والعربيه ذكرا بل يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها يتليها تلا يتلو فيقال انت وامثالك من اشد الناس نفورا عنهم وبعدا يعني عن اهل نجد ومرباك ومؤواك ساحل العراق وما يلي مشهد علي والحسين من تلك البلاد يعني انت تربيت في تلك البلاد فما يدريك عنهم وقد اعترفت ان بعض الناس نصحك عن الاخذ عنهم ففعلت ولم تقدم الدرعيه ولم ترى من فيها من الجهابذه الذين شاع فضلهم واشتهر علمهم ونقله العدون وشهدت به الاثار والمؤلفات ورجع اليهم اهل اليمن واهل صنعاء في كثير من المسائل والمشكلات فوجدوا عنده من العلوم ما يسرج الصدر ويكشف العمى وقد كثر الاقراء في الدرعيه في علوم العربيه حتى حضر درس الشيخ حسين بن غنام الجم الغفير والخلق الكثير نعم حسين هذا مشهور باللغه ثم انت ايها الرجل قد كشف الله عن سوئتك وابدى خزيك فقل جمله تمر بنا في كلام من كلامك <تصفيق> الا وفيه من اللحن او بشاعه التركيب او تعقيد العباره او وجنتها ما يشهد وينادي بانك من ابلد الخلق واضلهم عن حسن التعبير ومعرفه العربيه وهذه الجمله بعينها التي الكلام بصددها قد لحنت فيها لحنا فاحشا وذلك في قولك يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها وهي من افحش اللحن لان تلا بابه يتلو تلا يتلو قال تعالى ان الذين يتلون كتاب الله يعني من يتلوها اي سياتليها قضاتي في بعض الفاظ قليله ياتي الوجهان وابن مالك له منظومه في هذا يعني ما جاء به بالوجهين مثل بي المشهور دعى يدعو ودعى يدعي يدعي هذه صحيحه وان لم تكن شائعه لكن دعى يدعو هذا المشهور او الذي جاء به القران قال تعالى ان الذين يتلون كتاب الله ولن يقول يات لي وقال تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب ولما يقول اتلي وامثاله هذا كثير ولو وانا تتبعت ما في كتابه من هذا لطال الكلام وهذا فصل جديد والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين